أمرا من عندنا إنا كنا مرتبين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض who فالتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أهين ربنا اكتف عنا أنا لهم الرسرى وقد جاءهم رسول مبين ثم دولوا عنه وقالوا معلهم مجنون إنا جاكف العذاب صلاً لكم عائدون يوم نربيت البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول أن أدو إلي عباد الله إني لكم رسول أليم وأن لا تخلوا على الله إني أسيكم بسرطان إني قلت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاحتجلون فدعا ربه أنها إنكم مستبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تعطوا من جنات وعليون وزروع ومقام كبير ونحمة كانوا فيها فاسدين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مظلين ولقد نجلنا بني بسراء لن العذاب ولقد اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآكَلْنَاهُمْ مِنَ الْآيَةِ مَا فِي بلاء مبين إِنَّهَا من شرق فأدوا بآباء لكن كنتم خير أم قوم تب فاستبحثوا والذين من قبلهم اهل الناهم انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أثرهم لا يعلمون إن يوم القصر نيقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن لولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم كجرة الزفون طعام الأزيم كالمهل يغني في الفطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم لق إنك أنت العزيز الكريم. هذا ما كنتم به إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون لله قادمين كذلك وزوجنيهم بحور العين يدعون فيها بكل فاتحة الآمنين لا يذوب الموسى إلا الموسى الأولى ووقاهم عذاب الجحيم طبلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما أجرناه بمثالك لعلهم يتذكرون أرتقب إنهم مرتقبون